فكيف إذا جمعناهم لَيَوم الْعَرِيبَ فِيهِ وَرُفِيَتْ كُلْ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللهم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 مَتَأْرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِوَيْرِ حِسَابٍ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ